<تصفيق> اتى ربه ان طلق كل ادواجا ل خير وحتى <تصفيق> يوم <تصفيق> I'm <laughs> sorry. ايه بدر هيا بدر هيا بدر هيا بدر هيا بدر Müslim'e Look at those bands. you、yeah.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 隣り合っていただければな。 شائغات عابدات